Nema tog koji će ga u zabludi odres Koga on je lešenu ostavi u zabludi Nema onog koji će ga na pravi putu putit Zatim zaista je najispravniji govor Allaho govor A najbolje uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda a.s.s. A najgore stvari podini vjerut u vjeru novotarije Stvari koje nisu temeljene na rječi Allaha subhana نتنع رئيسي نقوى قصانيك عليه الصلاة والسلام ونحن ذا سبري بيسان الدين وذلك نستمع لما سدروزي تي سشرهم كتاب الأقيدة التحاوية توماتي نكتب الأقيدة التحاوية نوجد بيتك سواق ويسلمي تيتموتكس جي. Ućubenog alima izdjela koji nosi naziv Al-Aqida, Al-Tahavija. Sala ganim komentarom i tumačenjem onoga što nosi sada knjiga. Rekli smo u prošlom versu da svi poslanici, alim, salatu wassalam, kad jao došli su ljudima sa jednim glavnim ciljem, a to je Da dokaju da je Allah Subhanahu wa ta'ala istina Da bi čovjeka ubijedili Da treba da prizna Boga Ili je nešto drugo Svrha dolazka poslanika salam, Da li je da čovjeka ubijedi Da prizna da Allah istina Samo to Ili ima nešto jače od toga je ja, dovoljno da čovjek samo da prizna Allaha subhanahu ta'ala ja bude time Allahov rob <coughs> ako mi čovjek ja priznam be Allah stvorite nebesa i zemlje i svega jer ja, time postav muslima da koji prošli put prije s nama čega mora ni zršava njegova na ređenju znači nije dovoljno da, e, da, ja, dovolj da čovjek samo برحمتي بويمي دايلا الله том vjerovanje neće biti od koristi na sjodnje vjerno ja to da priznaj Allah subhanahu wa taala iskinski trashi at tawhid al alohiyya koji će onekad ako neko da se lagani nam dadne, a nakad nam je stalo da svako, znači ko kroz zrsa, bude na određeni način u prilici, na početku DERSA, da se prisjetimo onoga prošlog rečinom, kako bi time tako svoju svijest vezivali za ono što se kaže, i isto vremeno, znači, da dobije mogućnost onaj koji sluša, da iskaže ono što nosi i sasobu. Jer kad znamo kako žovjek razumijeva, onda možemo dalje nagledevati يناون امبيه يسمو زسر زسر سمعك لي سام مخك هو ده درس ولا شوية ما فوجيتك درس في 10 دقيقه الله قال اسرتنا بروش لدرس شنو قالو قرقو قسته بروش ثاني انت نستلم مسله بس ما رتني شيء ستيرا ليي نبي يا ايتكويس واديني هو بس لي وما ارسلنا من قبلكم رسول الله سبحانه وتعالى قال لي ابيي nije to prijetebe prikoga li muhammeda sallallahu alejhi ve sellem poslanika nismo poslali narodima adamu nisu objavili da nema drugog boga do allaha eden subhanahu wa taala fakad famiruhu allah subhanahu wa taala rezu rububiyma u njegovim narazbama i dršavanj i, i napuštaj mnoga što je zabranio je tavhid al uluhija da ništa od ibadeta što nam će naćenu na reživu ne čilimo nekome drugo nego donijemo Allah jedno i ko nema to i tako vjerovanje, znači ko se ne pokorava Allahu šuhana u nije dokazao da da isprizna Allah i da mu je rob njegov znači nije dovoljno samo to priznati da Allah postoji jer su to radili po mušići meke Allah Subhanahu wa ta'ala powodem niebowok konstatuowanie kiedy by upytanie byli wala inshallah man khalaqa as-samawati wal-ardha fayakulun Allah pytanie było postawiono kto jest twórcą nieba i ziemi czy surata Allah jednak się komu zwracają udowi od razu jak od kipowa kurban kolu od razu Iskreni Allahu Allaho robuj? Allaho robuj? No, ja Allaho. Znači čini a priznao je Allaho subhano wa ta'ala. I većina oni, koji vjeruju čini širk Allahu. subhano wa hmm? Znači oni koji vjeruju, koji priznaju knjigu, koji priznaju poslani kao ali insati sr. wa srlama. zanijekali. I Allaho subhano wa ta'ala, ti i takvi čini širp na iši. Krištjani danas. Svii bardzo книга doła do nas indyr wszyscy te biblię dzisiaj wierzyło a kogo modle modle ludzie modli posłani kalis teraz patrzy gacek proszę wiedz odilla sposłanić aleyhi salatu wasalam bodli su borbu i rat narodom kacu ga trzebali odgoiti da swoim silsima kolesu atawhid alulohiy a i to je da budu iskrano predajani pokorni samo Allahu jednom i nikome mišlju pokornost Allah odražava iskrano vjerovanje i zato ona ikona kranja koji Allah ne pokorava i ne želi to da uči ne može biti musliman ako ne zna mora toda to da nauči da bi na takav način Vila razlika izmiju roba wa koji robu, ya Allah, wa ta'ala, ya koji to Allah, izmiju kaj da prizna, Allah, on damu na robu. Vakfna, zašta l-ismu, nariršima pihista, Allah, Allahom se Wa min asbab širki, إبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من تباعها وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال, فيما يقال من هذا الباب وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم قد أزرك الشرك شرك jeste isto tako obožavanje zvijezda znači robovanje i vjerovanje kude je u vatiha do vasna uzimanje kipova koji potredi izopno srednih to iznadžu roba to je to vid i obošanje u imajuću nečemu što je dosto jer nema pravo da se njemu kaže pokršen. Oni se straže od njega da bude posljednji Allah subhanahu wa ta'ala zruj ta'ala. Ta'ala. Jer on je tako si pokla salawin. Jedo Ibrahim alejhi salat. Ališat tajsil na padaj fahim alejhi salat al-resul. Da je Aho tu izmoviđan se je rešlo za smanti yelled z Sin Henan krt gin unconditional Krala Pga je lešla na otro! Ali jeそして je da je da je i stol Ni tim ça je pravo o ti evo je pap好像 je je otis djel سlice i misje dreze me. 3 takvada odbora objek hrba dod governor 對啊 Hrba es yges da je ili da jer kopserava neke. Neki kaže što se to, sepa, da da da da da da da da da da da happpi onlut vattani võike suttistupä ei kortasakin sikraatsisi opis saatlin jautustue kui ertty su.äätuu pohkor niet on printa. Jaöknyt po si.kätä sa umjapäu ja punesiaalihi, joki keidjan sokaal ja taide, setäske tälski kuin näette ajala haka ayata saraka kada zuzu radaj zu 13 na prasbarzne na to بعد أن أخبره ليس ندعنا من السنعة وبالتا كدني أدخلوا هذه الرسالة شفاعة يقولوا شيء في ناحل وطنبري بعمرات الدرسالة يسير نصر المدرل إلى بوصة يتبقى سورسة نحن يريد من السلوية الضوية الضوية على السلوية الماليوية الضوية سورينا قالوا نصر السلوية ما سنسير ببليجية وقت نحن يريد كان أكبر عنه وتعالى بالله تعالى وبلدينا لا يقادر اندونه قريات ما نعبده الا يقلب عنا والله زلفه وني كويس ودي الله سبحانه وتعالى ان قرانك بذكاء في مراجعه وني قاعد শুনি ما نقول Dobijemo ti i باندې tahminimo da bi oni koji približili opozit. Put dokala se stetnemo kod Allah subhanahu wa taala. Poteri i baš put Putem svijeta, putretega, gradio je putje doka podala subhanahu wa taala tobe ايه <سؤال> سيئ او <سؤال> كفر وقت ستسلق ويرواطل ويعبدون من دون عند الله يوني ربو يطيباك فلقوه الله سبحان الله السعادة اختنا مجني وفجأ كذبا نجوم سبساني مياسة تسنزبيرا كيف مما الله سبحانه وتعالى نجسان da rečite koristite ništetini što الله <سؤال> بما لا تعلم اشنا عجوزا رب سبحانه سبحانه الله سبحانه لا وينزلها في ضيق وانا سبحانه J Pointais at chillba slavenom Kishpil otrik j da wa ayahu subhanam Subhanahu wa Ta'ala. applaa subhanam koral I ge dost so ayah ad rib Than recet Allah imam nje tobi posle doja, ja ti no. Odolako poslednje što najti je ne zna li će teći te obrasa istorije jedno. Svijet će bude predan ispred ove i je da je svijet nekad putev nekoga vidjela sjebnih kvala. Iškri rovom Alaha Švahana Horea Ahla znaš da svakom pripada. a ništa u tuvu ijeta Nima se ne pokrava to Nikoga ne molit Allah subhanahu I Allah subhanahu za mučin odmoc misli da se ne Da to i to mjesto uradi to da se ga to ako mezar kurban Sada smigo na sate In i Da Allah Allah. Al-khawfu Allah. Allah jedno. Jer iz nas ima zdrav odnos prema storitelju subhanahu wa sada on da osi se opočas ili put vidi sajna i nije odstrenje ga ne može ugroziti mimo Allah i to je se hodanje po nos i posvjedujemo da smo mizi rečima la ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha i treba razumijeti shvatiti ja priznajem, svjerućujem, da nisam nikome podređen u Ibanetima do Allahu jednom. nema nikoga kome se treba pokoravati do Allahu subhanahu. E to je musliman. Onaj ko ne robuje drugom do Allahu jednom. Zaraz niko toga, je muslim, on je uđeo u dijeni, on se, se svemu drugom pokorava, velijad bez. I dalek, rečeno je, onaj ko se istišća, Allah ne boji i ne strahuje od njega, onda strahuje od svih stvorenja. Od svega drugog oblaka straha. Onaj koji ima strah od i čisto vjerovanja, njegovo se čisto odčuka. I sad u širka, i davati pođen, 13 godine u Mekhi, od objave, većina ajete liječi željega Da uz postoji Allah subhanahu wa ta'ala zdravo odnos sa لقد أجستيه البريميس أقريبه وغيره وعيد سيكذا بموغا وصلاشي وبعده تبدأ اللهم نسيتو يالله إذن الله تنفوك كمو بيتباتا وكذلك كان هذا المساج بأخ الموسيقين الذين كذبوا الرسول كان عقل الله تعالى <تحارف> حفي خصص صحيح عليه سلسة ونعام عن تسأة الهاتف التي نتقسم بله بالله <تحارف> لنبيذ انه اهله هاولاي المسلمون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم واهله وهذا دليل انهم كانوا مؤمنين بالله ما تنقش انت كوكب الفريم بريت قد يرا ابو المشرك وشفتك تنعش بما قال بور بصلاي مع النبي صلى الله عليه وسلم قدس kada su mu zaprietili i dogovorili se da će ga u biti njegovu pobjedu. To su oni koji su nerije cijenili na zemlji, da svoje poslovice ali zbog toga što su im pozivali u čisto vjerovanje u Allaha jednog i zbog toga neće u biti. Pa olime uhidul matlu, huvate uhidu i rahija. الذي تدام الهيد الروبية قال تعالى فهي مهكد بالدين حيفا فهي تطلق الذي فضر ناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قولهم ساسنا لسا أخوتي لسا تريكي ساسنا الله توهيد المطلوب Potreban tevhid. I ono što je glavno jeste tevhidu uruhije. Tevhidu boh koroska Allaho jednom. Koji obova sa isporebno tevhidu na rubuvi. Jer kad se robije Allaho, i onoga što želeš eno time priznajemo da je on jedan stvoritelj srega. Ovo je na rubuvi. Znači gospoda, ti kad badaš Allaho na više, desta vrijeme no do svoje al islam islamo je čist stav, vjeruje u Allah subhanahu je se prestaje titat. To Na je deri. Da Allah subhanahu wa ta'ala u u svoje lice okrene prema lati فطر الناس عليها ستوى وبيت تجو يخوه إنه تمر يجو يستورد ذاته وبرده يا مهديس كم داية عيسوسي قد قولي نسو كان بني آدم على الحنفية نسو بينا فاتتهم الشياطين فهي سوى الشيطاني كو سنسكرين znači da u prirozi čovjeka postoji potreba da robuje jednom Allahu žuhanj i da ne da uzima nikoga drugog za božanstvo zato čovjek svaki u sebi duboko posjeduje da bude Allahu podređen i nikom više što mnogi nevore direktora je ja zato što direktor često hoci da bude gospodarn radnici hoci da im naređuju da ga se boje, da strahuju, da a čovjek u ne prihvaća. Samo najnižac, kad pride sve granice niskošti, poslije da se boji čovjeka odabrati. A normalan čovjek la, ne boji se do Allaha. Smaha. U prirodi njegovoj da samo od Allaha ismski strahuje. I da sva stvorenja su podređena Allahu samhana. A onaj tko nema kod svoje vjerovanje iskrivi jer djete se rodi, vidjet ćemo u ovaj riskoj slijedi da se svako djete rodi čisto nema se šilka, nema krive vjeli a onda vremenom djete se može odgojiti da bude odobila rob nekom drugom ima Allah za obaveđa da zaštiti i usadju djete pokornost Allahu nema potreba djetom je živan treba priznaći Allaha i ne treba ne? odgajaš godmada i Allahu on njemu je čistao jara Allahoga postije spliv od gajači, onda mala ljudi da bila da goići sirku zato, jelešen wae tuttirano, nareduje da se okrene prema čistoj Allah. Na je Allah stvorio čovjeka? Fataran je Allaha subhanahu. Ako je stvorena kak Allah subhanahu tala stvorio, treba da ima čovjek svoj smisao i zato čovjek je čovjekom ako je roba Allaha Subhane. Jer zato je stvoren i to je ponos na zemlji ako si Allaha rob. A najviše poniženje koje čovjek može doživjeti da ne robuje Allahu jednom To je ne i njih stalec što je ikad bio, da gospodaru jednom ne robuje. Jer onda robuje kremu drugom, ali jatve. Allah kada je lezde soje kada ga istorijo da bude i njemu rob. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I jin i ljudi se tori da mi robuju. Bude pokorni meni, a ne šejtanu ili njemu. Alvecina ljudi narobejama, robije šejtanu. Zali ka dinu Pokornost Allahu Subhanahu wa Ta'ala jokatane čistoj veri, vara akina akfalan nasila ali većina ljudi to ne potvrda, da većina ljudi živi u krivoj veri, u širku, krivo, znači Allahu nasini bada tiskrana srcem da u svom vjerovanju nemaju čistu vjeru. Vada kin na aktalanas, većina ljudi, ne zna. وقال تعالى أفي الله شك فاتر السماوات والأرض سورة إبراهيم دست آية فزرت ثمنة والله سبحانه كي يستوريون بس يزمن في انكار وقم الله سبحانه وتعالى كثيري الذين لا والله سبحانه، الذين ليسوا نيامو طقورين. ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفترة فابواه يهوداني ام ينصراني ام يمجساني. اخرجه مالك والبخاري حديث Ko kome sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Kullu mavlud safa novo rođence čisto se rađa." Alal fitra. Šta? Načini čistoj vjeri, nema u sebi širkala. Allahu potrabl da bude predan. Allah ga sačuvao novo rođenče nema ko se bedao. Fa aba wa yutahuda. A da radi što mu ko da bude, da bude sredi kakve tebe kako Da bude da se jevrejali odbe. Noga odvedu se prave stase. I da budu sredbenici krsijanskog vjerovanja danas, nas. Ne vjerovanja Islana i se krsirom. je su ne iskrivnog vjerovanja Islana. Jer je čista, on za nas. Ako roditelj svoje dite sačuva. Da bude Allah umpokon. Može da ga učini. Znači da stremi tome. neispravnom vjerovanju Ili da obožava nešto drugo svirka Kao što je obožavanje vatre Zvijezda ili ne Znači da... وذي فؤه هي ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف التوحيد ولا كما قاله بعضهم لما دلونا بل قول ابن تيمور ربي عز وجل خلقت عبادي هنافا فاستالتهم الشياطين الحديث وفي الحديث المتقدم ما يدل على أن ذات ذلك هيث قال يطوي أو او النصراني او ولم يقل باسم سليمانه وفي روايه يولد على المله وفي الاخرى حادث المله وتясين حديث السيد لا شويه كليه كوسي بي نوسي الره ده متت ربا يعني ما ايروسم تربا هي samo gradi nastavi كاشك من انا او يولد فذلك السيد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 كبراسي من المسلم رحمه الله وفي الحديث موقع متقدم وفراته عن الحديث اما ازناجه نكو يقول ده ناجي شو يكرر رديك ستيش ويديتك موغو شيني تسليل بديك موكري لديك عني يسلسانو ده ردي تلي ديتك اوتي تلك المسلمان او يسلمان اذا يون يواجه مسلمان تيمس رديك نتيش تو يدي كاقو الله سهنا تقراج ما nema ponično djete čakve da isla. u 5. i 10. godini istina, nema potrebno da ima osjećaj, djeta ko zaštitimo i držimo ga u zdravom djencu, već u 4. i 5. godini tako prijatno klanja i želi potrebno da rode u ako ga ostavimo na... i njega da urove, koji kadaju na srcu, na ga uduje kodine od nos, ili zamijesiti na prorođeja već pravo i kufra, da se ukažu u do. berlaska. Znači da čovjek može svojim djelovanjem usaditi krivu i da napad na vjeti, što se trebamo zastiti življom svim od krive vjere i šeitanskog učicaja. Kao pokaju u Ali kao šeitanskog učinja. No svoje čistima, da šeitanskog وفي روايهنا ابو بكر اي حديثا يقول ان الدين تنجسوا الا يري كذا قلت يولا من الدين المفرده اذا سراجا والنور يسطوا دخولا هذا من الدين ان تنجسوا محمد صلى الله عليه وسلم لتويدي العلم والدين السردي دي يعني نفس Allah yene priča se što je to kada je mirete onov razionar baš Allahu na tako horuda koja osjeć baš na teris nešto nešto je Allah je, naik, če, kada djeta, je, bija, ko je se وهذا الذي اخرجه به صلى الله عليه وسلم اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تشبه الإلتة العقلية بستره يوسف الرقم محمد الله عليه وسلم وثمثل سيد وخزي رسول مسكي مهع ان يقال لا ريب ان الانسان قد يحصل له من الاحتقادات والارادات ما يكون حقا وتاجا ما يكون باطعا وهو الشاسم مزهر لإقترارته فلا تبدأه من حسنهم ولا تبدأه من موجههم لإعادتهم ونعلم أنته إلا أردت على قبل أحد أن يصدق أو ينتفع وأن يكذب وإن تطورت ما لأفتره إلى أن يصدق أو ينتفع وهي نقيت فالإقتراب بوجود الثاني والإيمان فيه لحقه والثاني فاسد قطعا فتعين الأول غرب أن يكون في الفكرة ما يقتدي معرفة الثاني والإيمان به وبعد ذلك إما أن تكون محفته أنفى للأبد أو لا والثاني فاصد قطعا غرب أن يكون في الفكرة ما يقتدي معرفة الثاني فبها أنه مفتور على جنب المنافع ودفء المدار بحسبه وهين عيد وإن تكون فترة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب مؤين الفترة كالتعليم ونحره فإذا وجد الشرط وانتفى المعين يستجاب لما فيه من المقتل لذلك ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للإلم والإرادة الحق ومجرد التعليم والتخضيط لا يجب الإلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك إلا الا لو كل ما جماله الباهم تردها لم يقبل وما معلوم انا هوت اقرارها ممكن يمكن ان تغيب منفصل خارجي وتكون الذات كافية في ذلك اذا كان المقتدر قائما بنفسه بقدر قدر المعارف فالمقتدر سالم عن المعارض الذيه المختار قلنا ان الفكره السليمه اذا لم يحصلها من يستدلها كانت في ضربه بسان ارتدت له ومنها يقال ان القول لم يصل المسد الخارج على المسلم الحاج كانت الفكره المقتضيه للصلاح لان المقتدي فيها الالهه والاراده قائما والماني ومنتفي بريمير هو كما هدا استنصع دابيديت رودي بري ساتووان رازني <تصفيق> ružni događanja, da djete ako odraste tako, da nema prikliku da gleda u zlom, i na da se radi da ima potrebu za grješenjem. I to iština. Znači, ako mu ne narodimo, u prvom primjeru, ni dobro, ni zlo, da djete ostane sa prikliku čistom vjerom. Znači, da ima osjećaj, da gospodara suhania moja, Za razliku, ako čovjek bude na udarima, dobra i zla, posjeduje mogućnost da prihvata ono što je dobro i da želi da sazna što je istina. Zato dajte sami. Treba da čovje bude uputno dostavljena. Jer čovjek ima u sebi mehanizam koji može da uspoređuje. Ima razum za razliku od životinje kao kada. Životin nema moguće odgovoriti ovoj odgovorite je dobro, ubedno. Ne. A čovjek znači upoređuje i njegovo bit će kadvo. Znači na osjeti šta je isma šta je ravno. ويقع نبيه الريف الساهم وقال الله تعالى ان تخطوه من اهل الكلام يراد البحث معه في تقرير تبهيد الربوية فقال له تخبرون قال ننتكلم في هذه المسألة عن تبهيد دلع تذهب وتمتلع من الطعام والمتاوى الغيب بنفسها وتؤوذ بنفسها فتلسي بنفسها وتفرغ ورجع كل ذلك من ذلك ان يتبرها احد فقال هذا محال لا يمكن ابدا فقال لهم إذا كان هذا معالم سبسين فكيف في هذا العالم كله وقلبه وسبله وتخلق هذه الهكاية عن غير أبي هنيفة أيها فنسيسة وهكاية هكاية هي فرنسينا بريشة قوية أمودة بيستيني فردوشتين على قد نمورا علي فرنسي بريشة فردوشي فوزاني حصوبة عند تهي كاية القصيد لكاليدوقاسون فرنسي او دابو هنيفة رحمة الله جديد da je narod, mjerni, kakar, od onih koji su voljeli raspravljati, tražili su, da se njim raspravljaju pobitenju dvorca, koje su I da vi meni recite prije nego što počnemo očeme govorim, da govorimo, dajte priznaće da postoji lađa tu i tu kada se kredi i to i što se treba, od hrane i ono što je potrebno, i odreći na određeno određešte određen, i vraća se po svom planu, a nema nikoga kuprava za njome ali to nemoguće nemoguće je lađa posta da se kreće, da uzima sve što treba da na to i pokrene se dalje, izruči, vraća se a nema nikoga kako upravlja a tamo, ako nema to nemoguće onda kako će treći da ovaj postos na nekog kako upravlja tim i vas se priča, kaže, prenosi ne samo od Ebu Hanife, do, od drugih učenika, dokaza da čovjek aklom, svojim razumom može i sada pojmi da shvati da ima Allah Subhanavet da od, od tome ne treba ovo što polemisati i raspravljati. فلو اقر انا قلت ربع شويه كاود جويتي دروبيا لام دوسي سلاس فخونسيا لو ادخلت أقر... علم التوحيد الكبوبيه الذي يفرق فيه هؤلاء النظار يفني فيه كثير من اهل التصوف يسالون ابو غاش الشانكي كما كان صاحب المنازل السيد وغيره وهو مع ذلك ان لم يؤمن يا رب لله وحده ويتبرأ من عباده ما سواه كان مسكاً من جنسه مثاله من المشاكيل فالقرآن مملوء من تقرير هذا التوهيد وبنائه قرب لم تريده فكما يتريك ييت بيزناو دا الله سبحانه وتعالى قريتني بيته يمين قال سوفيا دا يو ناسمه ذلك ان يدو كريستيانه الله سبحانه وتعالى قال ستوتين قومنا klasnik djela kojnopis menazil sajirin od sabijski pravacah koj raspravlja i otvorcu a ne pokoravlja sa nako kakwa Allaho dosti wa hova ma dhalika abudillah na ako nebude Allaho i jednom robu i u tom suom vjerovani u ibadetu u cini u shirk i umro nato ma neće mu tuom vjerovani nego si biti ne musha i u kako ahlu svoj ahlu svoj ahlu svoj sevezuje za mrtve niti ne vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala onako kako on znajeo i Al-Quran je mamluk od potvrđivanja ovog tojed, bijanje je neprimjer za njega, Quran je prefektni vakve primjera u kome znači dokazuje da nije dovoljno samo priznati da Allah postoji, da to vjerovanje nisi biti korisno, يزرشي التوحيد الوهيه ذلك بقدره الربوبيه والاستدار الحكم للخالق القوي كون السميتينات ذاته وتدنيات او ذريكه ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبيه ويبين أنه لا خالق الا الله فالا ذلك مسلزم الا يبدا لله ويجعل الاول دليلا على الثاني اذ كانوا يسلمون او يبد في الناس في ذلك فيبين أنه أنكم تتعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي الإباد بما ينفوهم فيدفع عنه ما يذرهم لا شريك له لا شريك له في ذلك فلما تتعبدون غيره وتتعبدون ما هو لها أخرى قول تعالى قل الحمد لله قل الحمد لله والسلام على إباده الذي يصرق الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به, فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّا اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلٌ اذا هي ربوبيه ويبين انه لا خالق الا الله وان ذلك مستلزم لا يضل وتطبرجو دا نيه dovolne samo prihvatiti da Allah subhanahu wa taala stvoritelj svega toga da ne bitemo rob jer oni potvrđuju jedno i kažu da priznaju Allaha a onda mu čine širki nisu mu pohorni tako da na takav način Allah subhanahu 講 فإثارا الله سبحانه و على عباده الذين اصطفروا إيش إذا اليوم خلاني اتهى الله الله خير Thirty мне الله سبحانه الله سبحانه اذا Plecido Znači, nisu odabrani robove. Jer oni u svome verovanju ne robiju Allah jednog, nego uz Allaha, još imaju razna boženstva, ili obraćanje nekome. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kada, reći, Zahvala Allaho, kuri što me što me da ispas koji su od ala Allahu khayrun, زرنيه بيقول يا الله ادركتني سيني يوسفك اما ان خلق السماء والارض من السماء ما زرنيه وانا اكو يسترون نباتاي من زمي اسпусти اسпустиوا من السماء كيسو مويي وندا يزني ازيو رازو رازو بيني وباشت ما لكم ان تنبتوا ونيستوا موجنا ستدايت دا نيچشدا او دروته او pa zari mane neki drugi bog od Allaha subhana la والله بل هم خاوي يا دنيا ان اكو تنار ويسكرش الله سبحانه وتعالى nekoga smatra ravnim i njega njega moli i traži minimal. Jaqulullah ta'ala fi akhir kull ayatin ilahu ma'a Allah. Kaže Allah subhana وتعالى nakon svake ayete jedno drugoga e ilahu ma'a Allah. U fitno. To Allah je znači mimo Allah. A ilahun ma Allahi faala hada ima neki od drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji je ustani da stvara nebesa, da stvara zemlju, da spušta kisu neba, da daje za i zemlje. Ima nekako. Tima Allah subhanahu wa ta'ala te muslike ponižava i razotkriva da robuju ko nije dostoja robovanja. A zapostavljiv ibadet koji treba činiti njemu vahdahu jedinom subhanahu. Ovo je pitanje upitno koje nije Znači da li ima drugi bog ima Allah? Ne. Značenje ajta nema Boga do Allah. Jer ovo je pitanje. Znači hoće djelećenu da poniži Koji uzimaju lažna božanstva. Koja ne postoji. A nije Allaha jednoga. A nema drugog bog. Do Allah باحتج عليه بذلك وليس المعنى يتفهم هل مع الله اله نيه زاتشني بيتان دا ما يوش كوي بوغ كما ظنه بعضهم كان فنى لأن هذا المعنى لا يناسب سياق القران سياق اواي كونتكست غورا ياсно пояснява شتاي الله ويوبيه والقوم كانوا يجعلون مع الله الهه أخرى يسني كيدو الله سبحانه وتعالى سمعت لنيكوغ الله سبحانه وتعالى واللجني بغان كما قال تعالى انكم لا تشهدون مع الله الهه اخرى ذلك تدري سيدي دوج الله سبحانه وتعالى pos jest neka druga bóstwo كل اش رت يعني سيدي سوره النمل او 19 مراجعه كانوا يقولون اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء جاب تسقول لموسى زرنا يوچيني يويد نو بوقا какой то чудно da se samo jednom Bogu molimo tudi li se pa su da ostavi Kifuva i to pa su rekli to Osviti Bžanstva i Kumira samo Allah, nima drugi na In hada laši i Rujab kada to je čudna stvar nam kad čovjeku koriš što tražiš od što što će ti hamali a ostaviš Moladac je tud. Što hoaj da je znao. Da se ode, primjenio sam da se da bi, ha? Na. Da se ode, ne slažni božanstva da se vrati stvoritelj jedan. Kome se i barči. je فجميع الشركات ليست هي اننا نرمز الاخلاص للحريه ذلك هي ديته اثناء ثروه باليهو بالله ذكره او مليونين دوخازي تقنيه الله وهو اذا استوى تنع على حياته في قناه من حلف بالله تركيبات اشته ويد الله والله يجنيه الكفر da je Allaho šim hanem sara nekoga izravnao jer zavljateva je vidjeta lita njega iako dobar di u lima smatra da ovi hadisi nosi kontekst malo gašik i da je listeta visalam zatekao mušike u Mekke da se zakljuju nekih dumi moja Allaho s.a. koji ime dobro ubravo tom kada je otsu ostali zavljavo i bovo u istoriju radicela rekao da je to širka i toga ostava i da se ne smije da se ono nekako nekako لكنهم كانوا يقولون انما قطعه اله قالت ارض قرارا وجال خلالها انهار وجال لها رواسي وجال بين البحرين هادجه بهم يقرون بان الله وحده فعل هذا وهذا السائر الايات نعم ذلك هم كانوا يقولون ان معه اله قالت الارض قرارا وجال خلالها انهار وجال لها رواسي وجال بين البحرين انم سوره النم بل هم كررنا بان الله وحده لا شريك له وهكذا تستاير الايات المستغفر هو استغفرن بوستيه 20 ن نتي قديم رتين ان تتباد الله وحده نما نكوا الله للعباده فخرت ان سبب ده شرمه يرود بينه ايت ثوري يطفرجو ايثبرتوا ان صورت مفتورنا ده بوثري دو با الله الا عباده سوسين الشرك نك ان طرق بو سمتر البان الله سبحانه وتعالى ان تقوناش نس بين الكيده искренي ربي كوي исправно роبي الله له وكذا قال ليس تقيس ودلا اي يوحنا سبت ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وكذلك قوله في سوره الانام قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمَاءً وَأَرْضًا وَمَا خَلَقَ عَلَيْهِمَا إِلَّا بِقُدْرَةٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَذَلِكَ هُنَالِكَ يُمِيتُ وَيُحْيِي وَطَوْعًا وَكَرْهًا وَيَوْمَ تُرَى الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ يُضِيئُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بِقَالَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِذَا أستاذ بعم الله سبحانه وتعالى أزمي والسلوب والسفيد إذا بمستغل الفجتي فإما أنك أدركي مما الله وإذا كان التوهيد الربوبي الذي يجعله هؤلاء من رفقهم من, من, من السوفية هو الغاية في التوهيد داخلا في التوهيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به القتب فليؤلم أن دلائله متأددة كدلاله اثبات الثانيه ودراي صدق الرسول عليه الصلاه والسلام كلما الناس اليه اعشق كانت هذه تبقى اظهر رحمات من الله في <تصفيق> وما قلت وقال الدوي عني بقوله ذا دريه دلاله دبلا صحابيكا عليه الصلاه والسلام glandno je to da čovjeka ubediš da priznabamo غير da se ona da se ne zasvrje da pod bidaye je to vjerovanje neci korisnici ja pokazuje samo da ima znači da priznaje boga a ne budem pokoran mora mu jer ćemo kako o bogu da god i ali na to znanje Povodne dođe i kintije dođe, oni na časovima rasprave o A neko ne pada na I oni mislijaju da je to Ne. je da ti se osistiš i da u tom mesecu ti pohvalavaš da osi i se slaha Ako se slišavao kad ti ti to vjerovanje ti ne koristi. se dokazao na različke sa nevjernikom. Ovaj ko pričao o Bogu, a ne pohvalam se, onaj koji ne pohvala ovo je govorio Boga, ali se ne pokorao. Ovo mi se ne pokorao i za razliku onoga koji je pokoran. Za razliku je dan se svojim rećima, svojim rećima, znači izvršava što mu na ređije, na takavu osjeću za so širka. Eposlanici su došli zbog toga. Znači, rećina je rijetko kada su nijekali Boga. Ali u načinu obrobovanja Allahu, treba ovo izvrš treba ovo ostaviti, onda je došlo ovo. Hajde onda je gleda su kuba automatska borba ljudi nam pozivaju Allah subhanahu wa taala pozivaju zove haşemo la ilahe illallah što znači da robuđi Allah pokoran samo da da kona vjerujete da da je postanek это точно قاعده есть те те у posto qualquer da pessoa velota ou qualquer mas bo posto nego teje este na chovia odgoi da bude roba laha dzega ta chuva ushka quran qala allah linas fi kull matan wa hi al-naqis تاخذ لازم مره ياسن دا يودي ايش هي لاقي القران يبين الحق في حكم والدليل القران يتايك ويقاضي يشتين صدق قزم فبعد ذلك وما كان في المقدمات معلومة ضروره ضروريه متفقا عليها استدل بها ولم يفتح الاستدلال بها الف في البيان أن تهدف وهي طريقة القرآن بخلاف يديه الجهال الذين تظنون أن القرآن ليست فيه طريقة البرهانية بخلاف المأخذ أو ذبلع كلمته فيه طريقة البرهانية بخلاف المأخذ يشتبه ويقع في النزاع فإنه يبينه وإذوء عليه عود نعم فوبيا ذا قرآن bari sa suz zakona presudbom siscio a oni sve imamo toga je zakrudat a oni koji da kažu kad do da je po memo kuran jer mi ولما كان الشرك في ربوبية معلومة الامتناء عند الناس كلهم باعتبار إثبات الخالقين ومتماثلين في الشفات والأفلاق وإنما ذهب بعد المشركين لأنه ثم خالق بعض الآلم كما يقوله أثنوية وكما يقوله القدرية في أفلاق الحيوان وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في الحركة الأفلاق أو هيكات النفوس والجسام التبيئة فإنها لا يثبتون أمورا مهدسة بدون إهداة الله إياها فهم مشرقون في باره الربوية كثير من مشرق الأرب وغيرهم قد يظنوا في آلهته شيئا من نفع ودر بدون يقلق الله ذلك قال إذا شرك ترهيد عن ربوبية فنكب الله شبحانه وتعالى فنكب kao da, da kaže da postoje dva božanstva koja su imaju zajednička svojstva, kao što su neki od mušlika to rekli, kema je puno od onih koji ne priznaju objavu uopšte, koji su od sredbenika pipova i nečega kad govore da je, da je božanstvo nula i božanstvo tame, svjetla i tame, upoređuju to, to su neki od filozofa govorili, ali im proklam. Hru musikon je rububija. Oni čine tu širki rububijetu. da je to zgodilo neki, zunđa širki rububijetu ono ono da su me se vijero galaske nuli, da posebe še. Kateru među muški oni zonu pjede. Ali zraži kod muški kao arafak oni čo Oni niši priprizjevali da u борацима екипа и ма кое пожалај екипо имају могућност да претњи буду неко мен на сена штета или не знам а нису збиравали لما هذا الشيء في وبيه موجود في الناس بين القرآن بطلانه كما في قوله تعالى نقطه غشتسد بوديلو كو مما الله سبحانه وتعالى احنا توغا الذي جل شأن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق أولى على بعضهم على بعض قال السبكة إلى الله سبحانه وتعالى إما ديته ورياده بالله يوزل إيسا عليه السلام زبا جنسه الله قال ما اتخذ الله من ولده الله استبني أزو ديته وما كان معه من إله نيما نيضه بغوزه نيما برجه أسفد ذل القلب بلا تقديم الباغي بكل لاهم بما خلقكم فذا يسقط وين بو بو شنو استوريو و اوتمسي يرضي شي ولا على بعضهم على بعض ايد بي سنه drugim uzijalit انت ديما רבי سيبلان ستوب سر المؤمن فاتمنا هل القرانه بالهذا الله ان لقته لا بد ان يحقنا خارقه الفائله يصل الى عنه در فلو كانه صاهم بذلك الى عنه اخر انه يشبكه في منكه خلق وفئل وهين اذن فلا يرضى تلك بل انه قدر على قهر ذلك الشديد وتفرده بالملك ويأهيدونه فعله وانه لم يهدر ذلك ان فرد الخالقه وذهب بذلك قد اخذ ما يفرد محلوب الدنيا بعده مالكه اذا لم يقدر من فردهم على قهر اخر وتقولوه يحطيه بد من احد ثلاث الامور قد ديول سبحان الله ومن ديه نظريه استيوا دي زكو بيونوس في ستوري اول تيبي ان اتى كان ماشي سير دي الملا ده على drugim ايش تو كووسه دوجا ده vladari koji utima udrzene هذا هو بشكل بشكل صغير و هذا بشكل بشكل صغير بشكل صغير و إما أن يعلق بعضهم الرقبات إلي دائما تلو بهم و إما أن يكونوا تحت رحل فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيهم بأن يكونوا واحد هو الإله وهم العبيد المرببون المرببون المقهورون من كل وجههم و انتظام العالم كله و يحكام أمرهم يدل من أدل دليل على أن مدبرا إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه كما قد دليل التمانو على أن خالق الآلم واحد لا رب غيره فلا إله سواه فذلك تمانو في الفضل والإجاد وهذا تمانو في الإبادة والإلهية فكما يستهيل أن يقول للآلم ربنا رب عن خالقان متكافئان كذلك يستهيل أن يكون لهم لا هان Ode isti, slušaj, kada bi bilo više božanstva, da bi svaki bog rasuo svoje telo ili da da uzme svoje ono što je stvorio sa sobom, sebi podredi ili da se nad drugim nadodava i nataka nati bila sufio, nered. Ali ja sam dokazaj i ono što nas okružuje od onoga što Allah sam hano tela stvorio dokazuje da nema Razum, priroda čovjeka nikako ne može, znači jasno dokazuje da ne prihvaća da postoje lažna bogojanstva i da ima neko pravo na Allahu subhanu ve bi sarih al'aql bi khilafih fa kaza, fa kaza tabtulu ilahiyyat al-thnayn. Odje je ideja da kaže Razum da Razum dokazuje da nije moguće da čovjek prihvaća sebi dva boga. Znači, oni se obožavaju, doživljavaju više liči od se nama za bogojanstvo i lažu na pa slanika ali što a di sama siebie pobijają i radomski swakha no ci starają się on nie ma albo się dokądje koi neka do lama jeżeli da iść tak nie oni mają koi rozprawlają alahu subhana wa qareebun al ترازيانو انا كان الله احد الاش نباجنسواي سيرب послаنيت صدل الى الشرقيه لوده ازروبانيا بالاجن وقد ظن التوايف ان هذا دليل تمان الذي قدم ذكره وهو أنه لو كان للعالم الثاني ان اخره وغفلوا مدموم ايه فانه سبحانه واخبر انه لو كان فيه معاليه غير ولم يقول اربابا راينا زين هذا إنما هو بعد بالوجودهما وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواء لفسدتا وإذن فإنه قال لفسدتا وهذا فسادا بعد الوجود ولم يكن لما يوجد ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا يكون إله إلا واحدا وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى وأن فساد السماوات والأرض يرزم من كونه آلجت فيهما متعددة ومن كون الاله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون إله فيهما هو الله وحده لا غيره فلو كان للآلم إلهان معبودان لفس نظامه كله فإن كيامه إنما هو بالعزل وبه قامت السماوات والأرض وأظلم الظن على الإطلاق الشرك وعادل وعادل التوهيد هو قناة سبع رأس فريق ديك لأ الله شبهانه وتعالى جيدا Tvoritelj nebesa i zemlje Daje Ne bi bilo reda na zemlji Kada bi bilo više božanstava Al nema i nego je Allah jedan Subhanahu wa ta'ala Jer vidimo svijet koji nas okružuje Koji dokazuje da nema nikoga kome se istinski robi Do Allah jedan subhanahu wa ta'ala I zato je to najveća pravda I najveća počast biti U tevhidu robovati Allahu jednom A najveći zulub i nepravda jeste prepisati Allahu nekoga ravnim njemu robovati mimo Allaha. Wa tuhidu lillahi al-uluhiyyata thumma yuhidu rububiyyata dun al-aks, faman la yaqdir yunayku qod se be iman tehiz al-uluhiyyah. Atoje pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, od istigra' mena yimay tehiz rububiyyah. Onako se pokorava Allahu koji izvršava što mu naredi, on priznaje da Allah stvara, vraća i da on jedan. Za razliku od koji priznaje Allaha, a ne pokorava mu se, on mora biti vršek Znači, onaj ko, ko samo kaje da Allah postoji A ja ne pokorava mu se, tako Allah mora pasti vršek Ali onaj ko je pokoran Allah ujednom izvršava, Allah I zvršava što mu naredi i napuša što mu Allah zabranje Bila taj je čist od On je istovremeno potvrdio da Allah je Ne Zato tebi uluhije Bez pokornosti Allah s.w.t. čiste Nema vjerovanja ومن لا يقدر على أن يخلق يكون عالجاً بل عالج لا يصلح أن يكون إلها ونه يكون أستعاد ونهي نمجاً ونهي نمجاً نهي دوسلاً للمساء لبقى برزاوة قال تعالى يُسركون ما لا يخلق شيئًا ما هم يخلقون الله قررته كمسكي وخصيه يُسركون ما لا يخلق شيئًا ذا الشيطينة شركة برزاوة نكوه وقال نشط نستعاد نعم لكي يكون مجوعة لدستوري نشط zato Allah Allah, O ljudi, poslušajte primjer koji vam se naudi. Oni koji mole nekoga drugog mimo Allaha, on s nama, Oni nisu stanovi, oni su zlori. Kako to možete njima obraćati? Kako možete tražiti njih? A takvine da to potreba da se ro Allahu jednom ibanetu obraća. يا ونسو بينامون قال تعالى فمن يخرف من لا يخف افتدك يا راقي واعلى يا راقي النسوا ترسني شكمت قال اوتلات كنوك السماء اليك تقولون اذا فتقول في الاثر كان معه الهه كما يقولون اذا لم تغب الى هذه الارش سبيلة. قال بيلوش يا بجاسا الله انت بتجني ده جو ارسل لا والله وفيها للمتاخرين قولان احدهما لا تاخذ سيره كلامه مبالغته قائله ذلك وهو من ذكر لي كاش يريد زائدني تكرر الدرس فركشوا شناثنا صحنا وذروه وكان يقول ان شراب درويسي لم يذكر غيره لاتخذ خبيلا من تقرب اله da putnje ti božasa, drugi se Allaho obraćaju. Kao što čini je danas. Stadimo Kako možete čovjek obožavati? I koliko ima Boga? Parvijat. To možda što možete molit te isra mi putem njega, on pokušavaju naći sebi modus, jer širki je sam po sebi, zaprat. Pozivaju na klop, ne da budem njegoviti da toto uločno ovaj ide uvjetlike ustosanje. Zarazom šoljučno upevavati za prišćTeleća v jataj vaše on morske vicine ra proosti! Da to je korbena sillahilja gli fused, širke, vajna vierlassen, od svoji vas tuvru o splema od sviđova u jaisnovirama Sljpe. إنها هذه تدكبز ومسيح اتخذ إلى ربه سبيلا فهذا الشأنه زيستيو وغفو منا فاقوم سينكوزم ودغو صبادار اسفوق عفوت البرابي فوت لو كان معه آلهة ما يقولون عده ما بجرسة وكاورتون يقولون وهم لم يقولوا إن العالم له ثانئان بجعاله واني نيسو لا god da ima dva tvorca nego našo upora su uzeli učini Allahu biljalu mahel alheeti itakhaduhum sufah da budu posrednici kod Allaha subhanahu da posreduju inače mnogi ljudi se obraćaju ljudima tražeći uzdik kada on ima moć da oni kod Allaha oni odem kod nego anče napraviti bi Znači, on vjeruje u nekoga da između na ljubo i to što četine da vjeruju svoje imame, da on drže zemlju, da oni upravljaju, da... Ti ne zna to. Znači, vjerovaju u nekoga da neko ima posle i svoje između rola ili... To ćete vi zirka. Čovjek ne zna, zna gleda. Znači, od da bude čista Allahov rob, koji izvršava što je... Allah dostavlja što na takav način, ne uzima nikoga Allahu ravnim. ثم التوحيد <سؤال> الذي دعت اليه الرسول الله فنزلت به كتبه لوآن الله اكبر تنشيكني كويس في فلسطين تهيئه من ناحيه ونقطه حيث صدر ما يدور الله يثور شنو قصدي في فلسطين كمثلينكم أو تصوحانه وتعالى رأسكا نعم عني شدك نعم إذا جاءت سوري جاءت سوري جاءت نعم قراءة سوري جاءت نعم و جاءت نعم و جاءت سوري جاءت سوري جاءت سوري جاءت إذا جاءت يجوكي فبوتر ابن أعوان فالأول هو إثبات الحقيقة ذات الرب تعالى وصفتيه وفعاليه فرويه برسيواني فرودة أبسكا نعم إذا أولا معناك الكبير ديه jerihat da znači da to i allaha da je tvoritelj i priznavanje allahi svoj i olema pravo o سيقاتي والطالب ما يبغلس كمثلي شيء يمنسني كرام نفذتك كله كما أخبر بها نفس كارتون خالي وسام جل شأنه قوة صغير بصاني كفيدة التلقى مقدر سهى القرآن ونهال اللو كل الإساءه كما كتير ويبقى الحديد طرام هاء سؤسدها وآخر الحشر وقوة الهلافين تنزير للصفر السهدة وقوة لأمرأة نطرة بحرصة بجمالها وغير تالي كارتون جلس كونيب سربع وكتما يتسر ذات هو تمهيد الطلب والقصد